بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وَيَنْزِلُ ٱللهُ نُفُورًا عَزِيزًا هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ في قلوب المؤمنين إيمانا مع إيمانهم أنزلت سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَفِي أَمِّنٍ آمِنِينَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَفِي أَمِّنٍ آمِنِينَ وَكَانَ ذَٰلِكَ عند الله فوزاً أظيماً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 والمشركين والمشركات الضالين بالله ظنوا السوء, السوء عليهم دائره السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم غاضبا الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ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 إَّينَ يُبعونَكَ إِ ماَا يُبَاُعونَ اللهَّه يَجُ اللهَّهِ فَوْقائلهِم فَمَن كَثَفَإِ ماَا يَكُتُ عَ نَتّ تَمَن كَثَتَ إِ وَمَن ٱأَوفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن ٱأَوفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ فَقول ل كَلْمُ خَلَّفُونَ منَِأَعْرَابِ شَغَلَن أَمْوالونَا وَأَهلونَا كَ الصَّوكِزناَا يَقولونَ بِأَْلسِنَتِهِمَّا لَسَ فِي قُل بِهم يَقولونَ بأَلسِنَتِهِمَّا لَسَ في قُل قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظلنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل ظلنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وَزُينَ داَلِكَ فِي قُلوبِكُمْ وَظَنَن تُمْ ظََّ السَّوءِ وَكُنتُم قَوْمًا بُور وَذُينَ داَلِكَ فِي قُلوبِكُمْ وَظَنَ تُمْ ظََّ السَّءِ قَوْمًا بُور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 يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَغْفِرُ لِمَن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَذِّلُوا يُرِيدُونَ أَن يُبَذِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ أَلَا تَتَّبِعُونَ كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بل كانوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَإِذَا يَقُولُونَ بَلْ تَحْتَدّونَنَا بَلْ كانوا لا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 لَيْسَ على الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ ومن يتولى يعذبه عذابا اليما ومن يتولى يعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره لقد الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعِمَمَا فيِي قُل بِمْ فَ زَلَّكينَكَ عَلَم وَأَثَابَهُم فَدح قَريب فعَِننا فيِي قُُ بِم فَ زَلَّكينَكَ عَلَم وَكَبَهُم فَتح قَريبَا وَم غالمَكَ في رتَ يأقُضُونهاَا وَنْكَ نَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يجدون وليا وَلَا نَصِيرًا وَلَ قاتَرَكُمَُّينَكَفَول وََّ الأددَغَثَُّ لا يَجونَ وَلَ وَل نَصِرا سُنَّةَ الله الَّ قَد قَلَت مِ قَبْ سَُّةَ الله الَّ قَد قَلَ م قَضل وَل تَجدَ لِسُنَّةِ الَّه تَ ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد مِن بعد أَنْ أَظْهَركُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْهَركُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى هم الذين كفروا وقد دوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم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 لو تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اجْعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي إجلَ الذيين كَدَوا فيِي قُل بمُحَنةَ حَنة جَهنية فَأَ زَلَ اللهَّ سكينكَلَ رَسُورِي وَعَلَِّنين فأَ زَلَ اللهَّ سكينكَمْ وَلَ رسُودِي وَلَ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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان الله آمين لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين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 وقفا بالله شهيدا وقفا بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم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 لمَاهُم فِي يُوجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ السّوجودَثمَاهُم فيوجوهِم مِن أَثَ السّوجودَ ذَلِكَ مَتَلهُم فيِي التَّوْورام ذَلِكَ مَتَلُهُم في التَّوورام وَمَتَلهُم في الإجلِكَ زَبْعٍ أَخْرَرجَ شَقُهُ فَأَزَرَهُ فَستَوَّْضْ ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلض فازره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذرع علي يغضب بهم الكفار فازره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذرع علي يغضب بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا قدم لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله